الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وليوس صلحي أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وتابعه ده إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد تقدم معنا في هذا الباب الثالث من هذا الكتاب المبارك فصل في حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف وقد أتبعه المصنف بفصل اخر في خطر الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم وهذا الفصل لما يكتمل بعده قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الوقيعة ما قتل هذا تعليق على تكملة هذا الفصل قال رحمه الله لا ينحصر شؤم الوقيعة في العلماء في ولائم السوء التي تشيع فيها الغيبة والنميمة لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة فالشر مبدأه شرارة ومعظم النار من مستصغر الشراري يعني ما سماه ولائم السوء وهذا تعبير جيد الوليمة التي يجتمع فيها الناس على الطعام ولما كان المغتاب يأكل لحم أخيه إن اغتاب رجلا واحدا فكيف إذن عقد المجلس لغيبة أفكار واتجاهات وجماعات وأشخاص والتوسع في هذا على نحو غير مقبول شرعا وليس له مبرر ولا زريعة مقبولة ويخرج من باب النصيحة إلى أبواب من رعونات النفوس ونحو ذلك صارت وليمة لكنها وليمة, لكنها وليمة ثوء ومع هذا ذكر المصنف أن هذا الشؤن لا يتوقف عند هذا وإلا هذا قد تقدم الكلام عليه لكنه يتعدى إلى أثر عام في واقع الأمة يحجز تلوثا في البيئة التي يعيشها المسلمون خصوصا طلبة العلم وأهل الديانة والشر مبدأه شرارة قد تكون البداية في كلمة أو لفته أو غمزة أو نظرة من خائنة الأعين ونحو ذلك ويترتب عليها ما يترتب وكثير من الفتن تبذر بذرتها في مجالس الغيبة والنميمة ولا يتوقع أصحابها أن تبلغ ما بلغت ثم تلقح بالنجوى. تبذر البذرة في مجلس من مجالس الجرأة والكلام على إخوانك وربما شيوخك وربما علماء العصر وربما علماء السلف كما هي عاده هؤلاء هذه البذرة الأولى. ثم تلقح بالنجوى. النجوة من التناجي أن يأخذ كل رجل رجلا ويناجيه يحدثه ثرا في شأن كذا وكذا أشعرت ما يقولون عن فلان يقولون إنه كذا أبلغك ما يقال في شأن كذا وكذا هذه النجوى إنما النجوى من الشيطان وتنتج بالشكوى والنتاج يعني ثمرت هذا التلقيح الذي وقع الشكوى يعني تصير المسألة إلى نوع من الشكوى والإعلان بزم هؤلاء المغتابين والتحدث عنهم على وجه يخالف الأدب وإذا بها تشتعل وتضطرم رويدا رويدا حتى يستعصي اطفاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتها فهؤلاء الغيابون أكلت لحوم البشر أي والله وصل الأمر على نوع من الاشتعال كيف يشتعل؟ يصبح قضية مطروحة في المقام الأول كما يحدث في بعض البلدان ويصنف الناس على هذه القضية ويصبح الناس عندنا قسمان قسم يتبنى هذا القول وقسم يتبنى هذا القول حتى أنه يصعب السلامة من هذه الفتنة وهذا موجود مع الأسف في بعض البلاد أكثر من بلادنا هذه حتى أن يعني كل واحد يمتحن هل أنت من هؤلاء أو هؤلاء وترى هؤلاء عكس هؤلاء تماما هؤلاء جنحوا إلى أقفى اليمين جنحوا وهؤلاء جنحوا إلى أقفى الشمال ويبقى أهل الحق يعني فرقة تقليدية تكت تلاشى يشعر كل واحد أن عليه إما أن يكون من أنصار فلان أو من أنصار فلان والحقيقة أنه لا فلان على الجاندة ولا فلان على الجاندة ما الذي حدث فلان عنده تطرف وغلو في هذا الباب وفلان أو الفرقة الثانية عندها تطرف وغلو في الباب المعاكس وزاب في هذين المسلكين لكثرة دعاتهما وتلبيس هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء وتلبس كلي الطرصن على المجتمع والواقع إلى أن يزوب يعني أهل الاعتدال الذين يسلكون المسلك الصحيح أو يكادون أن يزوب وإلا فلا يخلو العصر من قائم الله بالحج هذا المقصود بالاضرار والاشتعال واستعفاء اطفاء هذه الفتنة. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الغيابون أكلت لحوم البشر من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه والحديث حسنه الشيخ الألباني ومعناه ظاهر ولهذا نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغليق للشر وأن يجعلنا من مغليق الشر ومفاتيح الخير وهك هذه الشواهد التاريخية التي تدل على أنه رب قول يسيل منه دم بعض الشواهد التاريخية وما أكثرها تدل على أن القول قد يجرح قول يسيل منه دم يعني يترتب عليه معارك وفتن وإحن ومحن وبلايا ورزايا وكل ما يدخل في هذا البال أصله كلمة وأصله قول وأصله وشاية وأصله وقيعة قال أبو معبد عبد الله بن عكين الجهني تبعي جليل في خطبة له لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقال رجل متعجبا يا أبا معبد أوأعنت على دمه فقال أبو معبد إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه مع أن هذا قد يكون على سبيل مصيحة في زمان يعني تسمع فيه مصيحة ويقصد منه الخير بهذا الشخص و التي نحن فيها لكن لما ترتب على هذا ان استغل الغوغاء هذا الامر وبالغوا في الاساءه الى عثمان حتى حصروه وهو خليفه المسلمين وقتلوه وسال الدم على مصحفه الذي كان منشورا بين يديه هذا يدلك على خطوره هذا الامر فتاثم بعض من لم يكن هذا قصده ممن كان يعني ينصح على سبيل النصيحة ولا يظن أن يبلغ الأمر ما له فقال هذا الرجل لا أعينه على دم أحد ولم يكن يعين فسئل في ذلك فقال إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه قد يؤدي هذا إلى قتله وعلق المصنف قال أو على سجنه وتشريده وشلله من دعوته يعني لا يلزم أن يقتل بسبب الوقيعة فيه والكلام عليه بل قد تعطل يعني ثمرة علمه بسبب مثلها فأنت إذا قال لك رجل فلان هذا يعني مبتدع وقال لك الثاني فلان هذا عنده كذا وكذا وقال لك الثاني احذر فلانا فإنه يعني وإن كان من أهل العلم فإنه فيه كذا وكذا فأقل ما تفعله أن يحجزك هذا عن علمه وتقول يعني ابتعد عن الشر ويعني اتركه وقد يكون هذا الرجل منضبطا وسليما لكن بعض الجهال وما أكثرهم وبعض الوشاه وما يعني أقبحهم عان على عدم الاستفادة من هذا ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سقط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله والحديث عند مسلم وغيره فهؤلاء السعون بالوشاية والنميمة أحفوا اجدهادات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة وهذا ظهر لما نستحضر كيف آلت هذه الأمور ومن الجميل هنا قرأت مثل كتاب العواصف من القواصم لأبي بكر بن العربي القاضي المالكي يعني يخرج ما وقع من الفتن في زمان الصحابة على أحسن تخريج وبالتالي يعالج ما في رأسك مما ألقي فيه إلقاء في بعض المناهج المدرسية وفي بعض القصص المنشورة في الجرائد, في الجرائد الرسمية ووسائل الإعلام الواسعة الانتشار فيتربى الناس على بعض ال الرعونات التي لا تليق في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما درسوا لنا أن عثمان كان يحابي أقاربه هذا كلام قبيح في غاية القبح ونشأ الصغير وشب على هب اعتقدات باطلة مبدأها كلمة من هنا أو من هناك من جاهل وترتب عليها اعتقاد قبيح في كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أدى إلى قتله في زمانه رضي الله عنه <تصفيق> وقول مثل ذلك في اعتقادات الناس في شأن معاوية رضي الله عنه في شأن عمرو بن العاص رضي الله عنه في شأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني هذه المقولات التي كتبت وسمعت وأرخت خطأً أعطت انطباعاً غير صحيح عن بعض كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم براء من كل ذلك أصل ذلك هذا الباب الوشائِه والنميمة الكلام غير المنضبط ومن ثم يترتب عليه مفاسد حين علم حزيفة رضي الله عنه بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اللهم لعن قتلاته وشتامه اللهم انا كنا نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف يعني هؤلاء الخوارج الذين يعني بالغوا وصار عندهم من الغلو ما أساءوا استخدام بعض المراجعات التي كانت تكون بين الصحابة على سبيل النصيحة ومن الحجّيفة وغيره قالوا إذن هو يفعل كذا وكذا وليس معنى إنكار بعض الصحابة بعضهم على بعض من باب النصيحة أن هذا يعني سلب لأهليّة ويعني سلامة وصحة منهج أمثل هؤلاء الكبار أبدا لكن أهل الغلو يتصيدون في الماء العكر دائما قال عبد الواحد بن زيد الحسن البصري وكلهما من التابعين يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن ابن المهل المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه فتنة معروفة في التاريخ ترتب فيها قتل كثير وفاسد عظيمة وكأن هذا الرجل حضر هذه الفتنة ويد أن يستبين موقفه فسأل عمن شهد هذه الفتنة أو حضرها لكن لم يكن طرفا فيها لكنه عاون بلسانه ورضي بقلبه يعني كان مع أحد الفريقين بقلبه وربما أعانى بكلمة فقال الحسن يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة يعني ناقة صالح من الذي باشر قتل الناقة قلت يد واحدة هذا معروف في كتاب الله عز وجل إذن بعث أشقاها أشقاها أشقا القوم هو الذي قام بعقر الناقة وقتل الناقة قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم بلا هلك القوم مع القاتل واحد ولهذا قال تعالى إذن بعث أشقاها قال كذبت سمود بطغواها إذن بعث إلى أن قال فكذبوه فعقروها لم يقل عقرها مع أن العاقر واحد هو الذي قتل لكن قال الله تعالى عقروها لأنهم جميعا عاونوا على ذلك ورضوا بذلك وخلوا بين هذا القاتل وبين ناقة نبي الله صالح وقد كانت آية فترتب على هذا أن أخذتهم الصيحة وأهلكهم الله جميعا والمقصود الإشارة إلا إلى أن من رضي بالوقيعة بين العلماء ولو لم يباشر ذلك ومن سره أن يسمع غيره يقول الألباني مرجع ونوي جهمي ونحجر أشعاري ونباذ كذا ونعثمين كذا وكذا وسكت ورضي أو أمكانه أن يدفع فما دفع هذا مشارك ولا بد في الفتنة ومن هذا المنطلق نحذر إخواننا بمثل هذه المجالس التي نسأل الله تعالى أن تكون كما يحب ويرضى ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في فكر الخوارج الأولين أو لتبعث الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسؤولة عن كثير من التعديات على الحرمات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوساء وهذا مسلك ظاهر في الخوارج وفي من شابههم أن شدتهم وغضبهم دائما على أهل الإسلام بل على أهل السنة بل على أقرب الناس للمنهج وأما أبعد الناس الذين ليسوا بمسلمين أو المسلمون الفاسقون الذين لا يعنون بالديانة ولا يرفعون لها رأسا، فترى هؤلاء ألطف ما يكونون معه، ولهذا أنت ترى أحدهم يسلم على عوام الناس ولا يسلم على أهل الدين، ومن طريف فعلهم ذات مرة وما يعني أطرפה بعض أفعالهم من المضحكات المبكيات، أن بعض إخواننا من طلبة العلم كان يسير في الطريق. فحاذاه رجل من هؤلاء يركب دراجة فقال السلام عليكم ورحمة الله فأخونا لسلامة فضره قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فغضب جدا هذا المبتدع وقال أنا ما قصدتك أنا لا أسلم عليه إنما قصدته هذا يعني اتفق أنه كان يسلم على واحد عمي على جانب الطريق ولم ينتبه أن بينهما شيخ من مشايخ الدعوة لأنه شيخ المشايخ الدعوة فقال له أنا ما قصدتك وكأنه يعتذر عن كبيرة وقع فيها كيف تظن أنني أسلم عليك أنا لا ألقى الله بمثل هذه الكبيرة أنا ما قصدتك انتبه حتى لا تكون خصم يوم القيامة أنا أسلم على هذا فالتفت أخونا وجد رجل حليق ويعني ليس يظهر عليه أمارة علم ولا نحو ذلك إذن هذا فهمهم شدة على يعني أهل السنة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الذي لا يتحرجون أن يخالطوا من لا يصلي ومن ربما يسب الدين ونحو ذلك فأي منهج هذا وهذا متواتر على كل حال في مسالكهم وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال مشرك مستجير خد بالك أنا مشرك اوعد فقر لماء سلفي ولا حق ولو سلف يقتله قال مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله وهنا قالوا له حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنة يعني على دماغنا من فوق نعم وتلا قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة بهذه الكلمات نجا مشرك مستجير ولو قال لهم مسلم لقطعوا رأسه والحقيقة أن هذا وقع في زمان الصحابة وقد رأى يعني هذا الرجل ذهب من اسمه الآن رأى ما يفعله هؤلاء من قتل الصحاب يعني كأنهم أشبه بالمتاريس التي يقيمها أصحاب المروف كل من يمر يزبحونه كل من يمر يزبحونه وهؤلاء من جيش الصحاب رضي الله عنه فلما مر هذا الصحاب استعمل معهم الحكمة والفضنة فعرف أنهم لو زفروا به خوارج فإنهم يكثرون الصحاب وإذا كفروا فقد عطوه الكرت الأحمر إذن سوف يعني تقربون إلى الله بزبح فاحتال عليهم هذه الحياة قال مشرك مستجير والله تعالى يقول في القرآن وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه امنا قالوا سمحنا وقطع هذه الايه حجنا بالقراء تفضل ومر الرجل ونجا بسلام وقبلها راى من تبقر بطونهن من النساء وتذبح وتقطع رؤوسهن من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين كانوا معهم في جيشه فتأمل هذا الغلو الذي يجعل يعني هذا الغالي وهذا يعني سيء الفهم يقتل أهل الإيمان ويدع أهل الأوسان وفي عصر آخر اتهم القاضي عياض بأنه يهودي قاضي عياض هذا يعني من كبراء العلماء في زمان لأنه كان يلزم بيته للتأليف نهار السبت عاربا يهودي عارب من نفسه أجازة يوم السبت بيصنف كمان يوم السبت وإذا خرجت يعني فسوف لا تعدم من من الحمقى والمغفل والمغفلين وما أكثرهم أن يروج لهذا والجنون فنونه صار القاضي يودي لا وهذا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الميز الإمام النووي رحمه الله مع أنه كان شيخ زمانه كان يمشي متأبطا وسيقا من أحد القضا بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكثره مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس ويدعي أنه على شيء مما يعني لمز به فيقتله تقرب إلى الله فيطلعه الوثيق يقول الله هذا فك من القاضي يقول أني مؤمن انظر الفتن كيف يعني ليس زماننا فقط هناك أزمينة كانت يعني تعم فيها الفتن على هذا النحو وما ندري أين يذهب بنا ما دام يعني هذه الفرق موجودة بيننا ربما يعني صلى الله عليه وآله ربما يحتاج بعض أهل العلم إلى إعادة هذه المسألة يروح كبير من كبار القوم كشيخ من الشيوخ الشيوخ السنة يضطر إلى أن يفعل مثل هذا لكسرة هؤلاء الغوغاء ومدعي العلم والفهم. وليس كذلك ولمد وفي القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة بأن من الغيبة ما قتل عن رشيد الخباز قال خرجت مع مولاي إلى مكة فجاورنا يعني بقينا في مكة زمانا فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لسفيان يا أبا عبد الله قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح قالوا أين قال في الطواف قال إذا مر فارنيهما. يقول سفيان لهذا الرجل فمر أحدهما فقلت هذا علي ومر الآخر فقلت هذا حسن فقال أما الأول فصاحب اخره وأما الآخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء يعني يقول الأول صاحب ديانة والثاني رجل يعني صاحب سيف شديد ويعمل في القتل والعنف ونحو ذلك قال فيقوم إليه رجل ممن كان معنا فأخبر عليا بما قال سفيان ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه وجاء سفيان يسلم عليه فقال له علي يا أبا عبد الله ما حملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله يعني الوالي قال فنظرت إلى سفيان وهو يقول استغفر الله وجادت عيناه مع أنه كان يقول هذا على سبيل النصيحة والتجريح الذي يجب أحيانا في بعض من يحذر منه لكن قال قد تبلغ هذه الكلمة الوالي فيأخذها وتكون زريعة لقتل هذا الرجل الذي تكلم فيه فرجع واستغفر وهو من هو من هو رحمه الله وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا مع رجاء بن حيوة فتذكرنا شكر النعم فقال ما أحد يقوم بشكر نعمة وهذا يقول على سبيل يعني بيان ما صار الناس فيه من يعني قصور وما هي عادة الناس عموما في كل زمان ومكان من العجل عن شكر نعمة الله وهذا معنى صحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي سناء عليك ومنزل الذي يقوم بشكر نعمة الله فإطلاق هذا لبأس به ما أحد يقوم بشكر نعمة وخلفنا رجل على رأسه كساء فقال ولا أمير المؤمنين سبحان الله ولم يجر له ذكر فقلنا وما ذكر أمير المؤمنين هنا وإنما هو رجل من الناس قال فغفلنا عنه فالتفت رجاء فلم يره فقال أتيتم من صاحب الكساء إذن عرف أنه كان مخبر نعم قال أتيتم من صاحب الكساء جلس وألقى بالكلمة وسمع الرد وذهب وما أكثر هؤلاء قال أتيتم من صاحب الكساء فإذا دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا يعني ما عليكم في هذا دعمها سنقتل يبقى إذا استحلفتم حلفوا على أنكم ما قصدتم شرا بأمير المؤمنين رحم الله أمير المخبرين نعم قال فما علمنا إلا بحرسي حرسي يعني رجل من الحرس قد أقبل عليه ورجاء ابن حي وهذا يعني رجل جبل من جبال الورع والديانة كان من المقربين لعمر بن عبد العزيز وكان عمر لا يصدر إلا عن رأيه ورأيه يعني ثلاثة أربعة نفر من خيار زمانه قال هيه يا رجاء يعني أمير المؤمنين كأنه أدخله على الخليفة فخاطبه الخليف هيه شوف انت ما هيدي لما تطلع في موطنك كهذا أعانم الله على لقائه نعم هيه يا رجاء يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له قال فقلت وما ذاك يا امير المؤمنين قال ذكرتم شكرا نعم فقلت ما أحد يقوم بشكر نعمة قيل لكم ولا أمير المؤمنين فقلت أمير المؤمنين رجل من الناس فقلت لم يكن ذلك قال ما حصل قال آه الله والله ما حصل قلت آه الله ولا شك أن هنا يقصد لم يكن ذلك يعني على الوجه الذي فهمته هذا ليس كذبا صريحا وإلا لا شك أن الذي أوقع هذه الوقعة خبيث قال فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب سبعين صوبا يعني ورجعت عليه فعلته لكن هذا لا يكون في زماننا على كل حال زمان أمير المؤمنين كان برضه يعني مهما كان في بعض ال... لكن كان أمير المؤمنين لا. فلما تحقق رجع باللائمة على هذا المخبر فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب سبعين صوتا فخرجته وهو متلوث بدمه مر عليه هو وخارج صاحبنا يعني سبعين صوتا ستجعل الدماء تسيل من كل ناحية فقال هذا وأنت رجاء ابن حيوه ما هو عارف انده حصل يعني تكذب عليا وتقول ما حصل وتحلف انه ما كان وأنت رجاء ابن حيوه ده انت يعني نهاية الورع والام فالراجل يعني كاد يكون مفتونا فوق فتنته قلت سبعين صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن ما أنت كنا هات كنت هتودينا فين لو احنا يعني لم نعرض هذا التعريض نعم قال ابن جابر فكان رجاء نحيوه بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت اول يضبط المسألة نعم احذار صاحب الكساء احذار صاحب الكساء أو صاحب الجريدة أو السوداء نعم دعوة كمازج جريدة بفتحها كانوا بيقرأ ونظارة سوداء مش شكل طالب علم ولا حاجة جاهلس يعني احذروا صاحب الكساء وخير وسيلة تحذر بها صاحب الكساء أن يكون مخبرك مثل مظهرك ما عندك شيء تخبيه وما فوق المندضة هو الذي تحتها وإلا وإلا فمن الصعب الحذر يعني كن رجل منفتحا لا تخفي شيئا أعلن بطريقتك ومنهجك وحينئذ سوف لا تخاف شيئا أما الذي حق له أن يخاف الذي عنده أسرار وظواهر وبواطن والحمد لله نحن يعني في أمر دين وأمر الدين لا يحتاج إلى شيء نخفيه والمنهج واضح والطريقة والحمد لله هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحن نحذر لا, لا صاحب الكساء ولا صاحب النظار السوداء ثم قال هدم القمم طريق مختصر لهدم الإسلام ايه والله احذر أخي المسلم الوقيعة في أهل العلم وإلا حشرت نفسك في خندق واحد تظهر أعداء الإسلام الذين يحاولون تحطيم قمم الإسلام باعتبار ذلك أقصر طريق لطعن الإسلام نفسه فلا تكونن ظهيرا للمجرمين واستحضر قول موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين والمجرمون الذين يهزمون القمم ما مصلحة الإسلام والمسلمين والمجتمع وطلاب العلم من هدم قمة من القمم لو سأل هؤلاء ما في تحذير الناس من أبي وهو قمة في سماء حتى لو كان به شيء أو ليس السكوت عنه أحسن وترك الناس إلى حسن ظنهم فإن أبا حنيفة لا يمثل نفسه بقدر ما يمثل قيمة الفقه الإسلامي فإذا طعن أبا حنيفة فصيب الفقه الإسلامي في مقتضى فلو صح أن في أبي حنيفة شيئا فالواجب ستره والتستر عليه وترك المعنى الجميل في نفوس المسلمين أليس هذا مقتضى العقل وقول مثل هذا حتى في المعاصري لماذا نريد أن نفسد على الناس يعني الدين من خلال الطعن في رمز من الرموز هب أن هذا الرمز فيه ما فيه لكن السكوت على هذا خصوصا عند عوام الناس أوله رجل يعني اشتهر واجتمع عليه عوام الناس وخصوصا يعني من ليس من أهل الديانة واستطاع أن يصل هنا وهناك إلى ما لا يصل إليه العلماء وطلبة العلم وكسرت في مجاليسه المتبرجات والمتبرجون نعم وحصل من ذلك خير كثير وصل من كان تريكا للصلاة وتحجبت بل لم تكن متحجبة ولو نوى حجاب خرجت من التعري إلى حجاب صدناوي ثم من حجاب صدناوي إلى حجاب يعني شركة بيع المصنوعات ثم وهي على الطريق ان شاء الله طيب ثم ظهر من هذا الرجل بعض الاشكالات هذه الاشكالات لو لو انك يعني على سبيل الاسترشاد ذكرتها مع طالب علم او مع شيخ من الشيوخ للاسترشاد والانتفاع لا بأس لكن اخراج الشرايط والكتب في هذا بحيث يقل الناس كفوا عن هذا الرجل طيب كفوا عن هذا الرجل هذا كان يمثل لنا مصدر الدين هو هذا الدين فاذا كففت عن هذا الرجل أين نذهب سنرجع الى نوادي العراه مرة أخرى وسنرجع الى يعني النت وما ادراك ما النت وسنرجع الى يعني سابق العهد وقد كان الرجل هذا يقول لنا استقيموا واتقوا الله وصلوا وصلوا الفجر واتركوا الغيبه فكنا مستفيدين نحن معاشر عوام من الناس ممن لا يحسن ما الاسلام ولا الايمان إذن كانت هناك فائدة فتحطيم هذه الرموز أيا كانت ليس في مصلحة تحت هل يختلف عاقلان على هذا الفهم الذي أتصوره لا ينبغي أن يختلف عاقلان على هذا الفهم وهذا الفهم أصل الشريعة فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع ودرء المفاسد لكن بعض أهل الرعونات ومن هم بعيدون عن مقتضى الحكمة وملؤ صدورهم الغلو يقولون أبدا للانتصار للدين وضحض البدع وهذا الرجل قال مرة كلمة كذا وقال مرة ويأخذ بعض كلماته التي قد توهم أو التي أخطأ فيها خطأا صريحا فتبروز في برواز كبير كما لو كان الرجل يختصر تاريخه ويعني جهاده وقد يكون صادقا عند الله عز وجل لكنه أخطأ وأساء يختصر كل هذا في يعني سقطة سقطها أو في زلة زلة هل هذا هو الانصاف ولاذي يديانا وما الذي يترتب على هذا من الخير أعتقد المسألة واضحة ولا تحتاج فإذا كان هذا مع يعني بعض الصغار ومن ليسوا بعلماء لكن لهم جهود يعني فكيف بالعلماء أنفسهم أن يفعل هذا مع مثل الألباني أو ابن باز أو ابن عثمانين أو يفعل هذا مع بعض السابقين الموفقين ممن كتب للمصنفاتهم القبول كالنووي وابن حجر أو يفعل هذا مع بعض الأئمة الذين يرجع إلى أقوالهم على مدار العصور كأبي حنيفة إذن هذه والله السوءة الكبرى احذر ودع عنك يعني ما يزينونه كسيرا إن محاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين وإطفاء نوره هي سياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين فمن محاولاتها الأولى ما جرى من حديث الإفك في حق الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كان الإفك طعنة موجهة في المقام الأول إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ثم للرجل الثاني في الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم لعائشة الصديقة التي حمل حمل عنها ربع ربع الشريعة ننظر إلى هذا الفهم الدقيق هل كان عبد الله بن أبوي المنافق وأصحابه يقصرون خصوص عائشة المرأة من النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين أشاع الافك لا والله هم أزكى من هذا وإنما توصلوا من خلال هذا إلى طعن الدين كله إذا كانت هذه حرم النبي وزوجته وقد وقع منها معاذ الله لكن على قولهم مثل هذا إذن هناك خلل وأي خلل خلل في صاحب الدعوة ثم هي ابنة من ابنة الوزير الأول وأقرب الناس إذن هذا خلل في أصحابه فلا هو ولا أصحابه إذن أي دين هذا؟ بدءا على هذا الفهم الخبيث الذي قصده ابن أبي وأعوانه فالذي يتابع هذه القصة على هذا النحو يقول إيه والله ليس هذا بديل وليس هذا بمنهج ويخوب مع الخائضين وقد كان ولهذا يكون الخائض في هذه الفتن هدفه أبعد مما يظهر إن هدفه هدم القمم وإذا هدم القمم هدم الإسلام نفسه ولهذا حين ننتصر لهذه القمة من القمم القمم العلم والدعوة فإننا ننتصر الإسلام في الحقيقة وإلا لو كانت القضية قضية ابن الجوزي وقضية ابن حجر وقضية هؤلاء أشخاص الأمر واسع والإسلام باقي بدون ابن حجر وبدون أبي حنيفة وبدون هؤلاء الإسلام باقي لكن القضية أن هذا نوع من الإساءة للإسلام نفسه حيث لا يبقى هيبة للمنهج ولا للدين إذا كان هؤلاء رجال يعني الملة وكبراؤها على هذا النحو إذا سمحنا بالطعن في ائمتنا فكأننا نطعن أنفسنا بأنفسنا وتكون صورتنا أمام الكافرين وخصوم هذه الملة صورة ضعيفة ماذا لو كتب بعض الامريكان أو الأوروبيين أو إذا وصل عليه الأقوال هؤلاء كتب رسالة في الطعن على الإسلام بحجة أن أبا حنيفة أحد علمتهم الأربعة وهم أنفسهم يقولون فيه إنهم كفروا مرج وفي زماننا الألباني هو يعني كبيرهم وابن بازو وهم أنفسهم يقول إذا نحن قد ذبحنا أنفسنا بأنفسنا وبسكين حماقتنا نعم ومن هذه المحاولات اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من المستشرقين وأذنابهم. من الذين نافقوا في الطعن في رواية الإسلام اجدهادهم في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة سؤال المستشرقون أو من نحى نحوهم وتابعهم بإساءة إلى يوم الدين ممن ينتسب إلى الإسلام ويقبل هذا الكلام فيطعن في راوية الإسلام أبي هريرة حافظوا الإسلام أكثر الرواة من أصحاب النبي فاصلة ولهذا الصحة أن يطلق عليه حافظ الإسلام راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هدم أبو هريرة رضي الله عنه إن هذا مقسم عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف إلا من طريق أبي هريرة وهذا عين ما يقال في المحاولات الخائبة للطعن في صحيح البخاري باعتباره أصح كتب أصح كتاب بعد القرآن الكريم وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري بهذا الهدف جهارا نهارا فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليم لاختياره صيحة البخاري بالذات للتشكيك في أحاديثه هي أن يكون الرجوع بأحاديث غيره إلى القرآن أولى وأهم باعتبار أنه عمدة المراجع لأفحح الأحاديث وهذا كتاب مشهور لرجل هالك اسمه السيد صالح وكم عانى المسلمون من هذا وأمثاله وله أزناب وله رؤوس قبله والخط خط واحد هو الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا بأبي هو وأمي لا يقعد أحدكم متاكئا وفي الواية شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ثم يغضب الرسول سامي يقول ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله طبقة أو جماعة أو طائفة أو فرقة تسمى القرآنيين يتظاهرون بحب القرآن والنسبة إلى القرآن يقول كل شيء في القرآن ما نقبل إلا القرآن كيف هو القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخوزوا وما نهاكم عنه فانتوا إذن هم لا يحبون القرآن وإنما هذه درجة في الفتنة يقولون اتركوا كل شيء إلا القرآن وعظموا القرآن طيب تابعناكم في هذا قالوا هدمنا الشريعة لأن الشريعة لا تعرف بالقرآن وحده، القرآن كتاب إعجاز في الأصل وفيه أصول التشريع وترك للنبي صلى الله عليه وسلم بيان تفصيلات هذه الشريعة فإذا رددنا السنة فقد رددنا الدين وإلا كيف نصلي بدون سنة أين في القرآن أن العصر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات ابحث في القرآن سوف لا تجد من أين عرف هذا؟ عرفت القران بالاحاله الى السنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وقول مثل هذا في عامه التشريعات فالذي يقول اجعلونا مع القران وحده كانه يقول اهدموا هذه الشريعه كيف يتوصل الى هذا بتعظيم القران هذا الظهر صعب لكن اترك السنة كيف يتوصل لترك بالطعن في وخصة صحيح البخاري كيف يتوصل إلى هذا بالطعن في أبي هرية الروية الموشل انظر للتسلسل الذي يظهر للموفق وقد يخصى على بعض الأغمار ومن ذلك ما يدأب فيه الراثبة الشيعة قبحهم الله ونكس سراياتهم من الطعن في صحابة رسول الله فأصلا نفس الباب وتصويرهم إلا خمسة منهم في أشتع صورة وأقبحها والشيعة كفروا عمة الصحابة وقالوا يعني إلا علي والحسن والحسين والمقداد و... آه... وسليمان رضي الله عنه طب والباقي فقال لا لا أبو بكر هذا أعوذ بالله أبو بكر أعوذ بالله <تصحيح> وعمر لا لا لا لا هذا ويفسرون الجبت والطغوت أبو بكر وعمر وغير ذلك من جهالاتهم ولا نقول لا ينتبهون بل ينتبهون ويقصدون هذا المسلك الشنيع إذا كان هذا جيل أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم هذا تربية النبي صلّى الله عليه وسلم إذا النبي صلّى الله عليه وسلم لا يعرف ربي على كلامه لأنه كل أصحابه الذين ربهم كفار وفساق وجهال فماذا بقي من خير وأن تحكم على الرجل بأتباعه إذا رأيت بعض الناس على أدب فأنت تسأل أين تعلم هؤلاء يقول لك هؤلاء تلميذ فلان قل ما شاء الله هذا الرجل صالح وثمرت دعوته مبارك لأن أصحابه، لأن أصحابه يعني أهل ديانة، وقد ترى من بعض الناس يعني قبحا وشقحا، فتقول ماه ما هؤلاء؟ فيقول أتباع فلان كل عوز بالله منهم ومن فلان الذي ربّه، كما ترى الرجل يعني القبيح، فتقول ابن من هذا؟ ابن فلان؟ فتقول وتسب فلانا الأباء، نفس الكلام على طريقة الشيعة من هؤلاء الذين تزمنوا وتسبون أصحاب محمد؟ إذن فمحمد نفسه صلى الله عليه وسلم ما عرف كيف يربي أصحابه كيف يربي من بعدهم إذا كان الذين باشر تربيتهم يقول الشيعة انهم كفار وانهم منافقون وانهم ارتدوا بعدهم هذا يعني طعن لا قول في ظهر ولا في بطل بل في قلب الإسلام ولهذا ليس فرق أضر على المسلمين من الشيعة قبحهم الله وهذا أصله يعني مسلكهم ومن ذلك ما يدأب فيه الرافضة قبحهم الله ونكس رايات من الطعم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفديناهم بأبائنا وأمهاتنا وتصويرهم إلا خمسة منهم في أشنع صورة وأقبحها وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته بالعلم والعمل والجهاد عظم حظه من تطاولهم وأحقاده صيح هذا الصباط عزيب يعني يكيلون الطعن والتجريح أكثر في من كان له حظ في الإسلام أكثر فأي نية حسنة عندهم وهم على هذا النحو قال كالخلفاء السلاسة الراشدي يعني أكثر من اصطلى بنار الشيعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأما علي فهو سبب يعني هلاكهم ولو كل الأربعة اصطلى بنار الشيعة لكان هذا صحيح لكن اصطلى علي ب يعني الغلو فيه كما الصلاه الثلاثه الاخرون رضي الله عنهم اجمعين بالجثاء معه فان عليا رضي الله عنه هو اول خصوم الشيعة في يوم القيامة اذا جثوا بين يدي الله برز اول من يبرز وسوف ترى هذا ان شاء الله غدا واننا مجموع امام ربنا سبحانه وتعالى اول من يخاصم الشيعة علي رضي الله عنه يقول ماذا فعلت وماذا قلت لقد غلوتم في ورفعتموني فوق شأني حتى منكم من قال إنني إله ومنهم من قال إنني رسول ومنكم من قال إنني وأنا لا أقبل شيئا من هذا ولا أن تفضلوني على أبي بكر وعمر قطعا سيقول هذا علي رضي الله وسيكون أول خصم له من حيث يتصورون أن هذا ما يدخلونه ليدخلوا به الجنة فإذا به أول من يخاصمون فماذا يفعل بعد هذا أبو بكر وعمر ممن قالوا إنه كافر ومرتد وزنديق ونحو ذلك والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الكسروية ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في هديهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم يعني وفي شريعته ودينه ولقد فقه السلف هذه الحقيقة وتنبهوا لمراميها البعيدة فكشفوا عوارها وهتكوا سترها. فعن مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإمام العباسي يقول أو يسأل بعض أهل العلم عنده قلت زنادقة. مرة واحدة ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله والزنادقة يعني المرتدين الزنديق هو المرتد الذي أظهر الردة وخرج عن الدين ولهذا حقه أن يقتل الزنديق يقتل والرصاص يقول من بدل دينه فاقتلوه لأن هذا تبديل للدين ومن محاسن هذا الخليفة المذكور أنه أقام في زمانه وزارة للمرتدين أول من فعل هذا من كثرة المرتدين عمل وزير خاص مهنته النظر في الناس وتتبع من قال قول الزنادقة فيأتي به ويستتيبه فانتاب تاب وإلا قتله. ولهذا في زمان هذا الخليفة قل المرتدون ليس بأنهم تركوا أقوالهم بعضهم ترك ولا بد. لكن أكثر على الأقل يستخفي ويمتنع عن إظهار ردته فلما مات وجاء الذي بعده خفت القضية فكثروا مرة أخرى وهذا يدل على أهمية السلطان أن يكون حريصا على حماية الدين قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقف فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على سك من يتابعك إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا معاذ الله لا يتابعك أحد فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبهم صحابة السوء فقال ما أراه إلا كما قلت يعني رجع الخليفة إلى قوله وقال والله هذا فهم صحيح وخلاصة هذا الفهم ما قدمنا من أن الطعم في صحابته صلى الله عليه وسلم طعنا فيه لأنه مجيل ونتاج دعوته وثمرة تعليمه صلى الله عليه وسلم فإذا فشل في هؤلاء فهو أقرب مع غيره ومعاذى الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذن إذا لم يكن كذلك فصحابتهم أكرم الناس وأشرف الناس وخير الناس فديناهم بأبائنا وأمهاتنا ولعن الله على من سبهم وقبح الله من أبغضهم وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهموا على الإسلام فاتهموا على الإسلام يعني أصل الإسلام عنده مغموص ومتهم وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله حق صلى الله عليه وسلم والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة من أين عرفنا القرآن والسنة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادق هذا فهم صحيح ظاهر لا يختلف عليه اثنان. من جرح شهودنا فكأنه أبطل ديننا ولما كان ديننا دين الحق إذن فالذي بلغه لنا أهل حق وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم فمن جرحهم فهو بالجرح أولى فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه وحملة شريعته والذابين عن حوزته احفظ هذه القاعدة من أراد أن يطعن في الدين يطعن في الرموز وحملت الشريعة والزاد بينه عن حوزة الإسلام المدافعين عن حماه قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس ستهمن على الإسلام لأن حماد بن سلمة من حملة العلم ومن أهل السن ومثله عكرمة ومثله من كان على شاكلته وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدع حماد كان من أهل السنة وكان شديدا على المبتدع ولأجل شدته على المبتدع قد يخرج بعض المبتدع ويكيدون له فيتهمون وهذا يعني يدل على أنهم هم المكيدون وقال أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به كان من أسمة الناس في السنة إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام وقال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة الإمام أحمد أحمد من عاب أحمد فهو عندنا فاسق وقيل أحمد محنة به يعرف المسلم من الزنديق هذا ليس تعصوا على أو تعصوا لهؤلاء الأئمة وإنما لأنهم رموز فالذي يبغض الإمام أحمد هو في الحقيقة كما قال الله تعالى لنبيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون القضية ليس أحمد صورة ورمز فالذي يطعن في الإمام أحمد كان يطعن في اعتقاد أهل السنة لأن هذا الرجل كان ينافح ويزب عن سنة النبي فقال الدورقي من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقفا فعلم بأن ستوره ستهتك ومن ذلك حرص نعم يعني تقيس على هذا قل أيضا إذا رأيت الرجل يتنقص الشيخ الألباني فاعلم أنه أو فاتهمه على الإسلام لماذا؟ لأن الشيخ الألباني في زماننا رمز للدين ورمز للسنة وهل عرف هذا المتنقص وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل عرف ما الصحيح وما الضعيف إلا من خلال الألباني؟ وهل ينكر هذا أحد؟ والله ولا هو نفسه ينكر هذا ما عرفنا السنة في زماننا إلا من خلال جهود هذا الحبر والبحر رحمه الله تعالى ولا نقول إنه معصوم بل لعدم العصبة يدد منه أشياء ليس هذا الإشكال لكنه صار رمزا للسنة وكل مشتغل بالسنة فهو متقلد في عنقه منة من هذا الإمام المبارك فلو ظهر منه شيء ولا بد أن يظهر إن كان يظهر الخطأ من كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أبي بكر وعمر يمكن أن يقول القول ويراجعه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال فما اولته وكان أبو بكر يحسن التأويل قال أبو بكر أولت كذا وكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فلو أن رجلا من هؤلاء جالسا لأعجبهم كلمة أخطأت بعضا ومسك أخطأت بعضا وبروزه وقال معي نص صريح على خطأ أبو بكر أو لم يقل له النفس أخطأت خلاص وتعجب هذا لكن هذا لا ينقص من شأن أبي بكر وموقف عمر يوم الحديدية معروف كره عمر هذه البنوت وظنها إجحافا بالمسلمين في حين جعلها الله تعالى فتحا فلما نزل تسمية الله لها فتحا ومن قبل أصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حين كان عمر رافضا لها عد عمر ذلك قطأا كبير قال فعملت لذلك أعمالا فهل معنى هذا أن عمر خرج أخذ كرت أحمر على طريقة هؤلاء ما في أحد وإذا كان هذا أبو بكر وعمر فلأن يكون في فلان وفلان المهم سلامة المنهج في الجملة وأن الرجل ظاهر فيه السلامة وحب الديانة والانتصار للدين ثم لو أنه وقع في شيء ونبه عليه وأقيمت عليه الحجة لرجع ولو قيل له فقال لا هذا فهمي الذي أدين به فهو مجتهد والمجتهد له أجر إن أخطأ فما لك أنت ولهؤلاء الجبال محنة فالألباني محنة وابن باز محنة وابن عثمين محنة وغيرهم من أهل العلم في كل زمان محنة يمتحن فيها الصادق والخبيث أما الصادق فهمه أن يلمع رموز الإسلام لأن في تلميع رموز الإسلام والتأدب معهم واحترامهم انتصارا للدين وما وقع منهم ولا بد لعدم العصمة من هانات فإنها تغتفر في بحر علومهم ويقال إذا بلغ الماء المأقلتين لم يحمل الخبث وينتصر لهم ويلتمس التخريج المناسب كما فعل أبو بكر بن العربي في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا العواصم من القواسم في تخريج بعض الصور التي ظاهرها الخطأ فيقول أبدا هذا غير غرفي وإنما قصد كذا وكذا, وكذا وكذا وكما يفعل ابن حجر نفسه في فتح الباري كلما عرض وما أكثر مئات المواضع بل يعني أكثر من مئات المواضع كلما عرض موقف قد يظهر منه ما يفهم على وجه غير لائق من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يخرجه على أحسن وأكمل تخريج فيجعل الأسود أبيض وهذا من حبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول ابن حذر كذا وكذا وكذا لا حول ولا قال ومن ذلك حرص الابواق المنافقة على الطعن في المجددين الذين بعثوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن دعوة التوحيد كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من المجددين إلى يومنا هذا فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام فقد أعانهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة وشمت بدا أعداء الدين كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء ولهذا الذي يحلل أن يقول الوهابيين في السعودية مثلا هذا غير لا كلام قبيح وما الوهابيون ينتسون إلى فلان وما الذي جاء به محمد عبد الوهاب إلا أنه كان حلقة في سلسلة بعث الدين رد الناس إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مراجعة كلام شيخ سيد ابن تيمية وابن القيم والحرص على العودة بالناس إلى التوحيد الذي دعا إليه ابن تيمية والذي أخذوا عن الإمام أحمد الذي أخذوا عن التابعين قبله وأخذوه عن الصحابة إذن هذا هو المنهج فأياك أنت تنساق وراء هذه التسميات الالبانيين والوهبيين والبازيين هؤلاء جميعا أهل السنة وهم نقاوة المسلمين وما دور هؤلاء العلماء إلا بعث الاهتمام بالسنة مرة أخرى بعد الفتور وتجديد أخذ الناس لهذه السنة والحرص على ربط الناس بالنصوص فهذا كله ليس <تصفيق> ليس بدعا من القوس، ولهذا ذكرنا لكم في بعض المجالس أن بعض من يعني يبالغ في هذه المسائل خاصة في بلاد العجم عندهم كلمة وهبيين يعني تساوي كلمة الخوارج أو الكفار بس يكفي لفظ وهابي وهابي لابد من سأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجل كما لو كان يعني رجلت من عمل الشيطان فاجتنبه هكذا علم فكان رجل من الفقهاء الموفقين الذين عندهم يعني حسن تأتي وما أجمل الحكمة للرجل المؤمن فلما رأى يعني شدة ال السعي في كيد شدة النعي على يعني الشيخ رحمه الله جاء الرجل بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وقد سمع في المجلس من بعض العلماء علماء هذه البلاد الزم في الوهابيين وأنهم كفار وأنهم خوالج وأنهم مرتدون وأنهم فرقوا المسلمين وأنهم يعني يعاونون أهل الكفر على فلما سمع هذا احتال بحيلة من الألطاف ما تكون فجاء بكتاب التوحيد وقطع الجلدة اللي عليها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الجلدة الكتاب ومزقه بقي ما الذي بقي الكتاب كله ثم أعطى لأكبر رجل من هؤلاء من أهل العلم قال بارك الله فيكم يعني وقع في يدي كتاب أريد أن تنظر فيه إن كان صحيحا فنقرأه ونعلمه الناس أو كان باطلا فنحذر الناس منه فأمسك الرجل الكتاب وهو عالم فجعل يقرأ الفصول باب في كذا وباب في كذا وباب في كذا وكل باب يبدأ ببعض الآيات التي تشهد لهم وبعض الحديث التي تشهد لهم وبعض الآثار فلما انتهى الرجل بقراءة الكتاب قال هذا هذه هي السنة وهذا كتاب صحيح وهذا كتاب جيد وهذا كتاب مبارك ومثل هذا يدرس ومثل هذا يعلم الناس من خلال فأخرج الجلدة من جيبه فقال له هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تقول عنه إنه مرتد وإنه زنديق و... فاستعلن الرجل بالتوبة والاستغفار ودعا للشيخ وكان هذه الحكمة التي توصل بها هذا الجهبز النحرير في نصرة الصلة وإلا لو قال ما قال وجلس سنة ينافح عن الرجل بالكلام من غير حيلة ما كان أحد يصدقه لماذا لأن في نوع من عدم القبول ابتداء في صد عن سماع يعني اسم هذا الرجل إذن هذه تعلمك أنه قد تحتال أحيانا بعض الحيل الشرعية لي يعني بأن تقول لأمثال هؤلاء بدل أن ترد عليه بالطريقة المباشرة بارك الله فيك وزادك حرفا ونفع بك الإسلام والمسلمين أترى هذا الكلام يقال في قوم كهؤلاء أتظن أن أحد من هؤلاء يحسن يصلي لو أنصف يقول لك لا والله ما يحسن طيب هذا لا يتحمل أن يقال له مرجئ وجهمي وخارجي وهو ما يدري ما معنى مرجئ ولا جهمي ولا خارجي يقول لك لا والله سلطة خلاص كف عنك هذا الكلام يعني لما يكون له مناسبة فقد ينصف إن كان منصفا ولا إخاله منصفا نعم فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام فقد أعانهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة وشمت بناء أعداء الدين وكل المصائب قد تمر على الفتى هم غير شماتة الأعدائش وقال هارون لأخيه موسى عليه السلام فلا تشمت بين الأعداء وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله تعالى من شماتة الأعداء يعني لو لم يكن من هذا المسلك إلا أنه يشمت بين الأعداء ويصبح الكفار يتفرجون علينا ويقوم أنظر إلى فراقهم وإلى كثرة اختلافهم وأن هؤلاء يكثرون هؤلاء وهؤلاء يكثرون هؤلاء, هؤلاء وهؤلاء يبدعون هؤلاء وهؤلاء يبدعون هؤلاء وهؤلاء يفسقون هؤلاء وهؤلاء يفسقون هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء فالحمد لله دعنا من هؤلاء نحن على يعني دين خير هذا مسلك من المسالك نعم لو لم تكن حيلة لفعلنا هذا لأن الله هو الذي يعفظ دينه كيف لم تكن حيلة أن نرد على طوائف الإلحاد حقا وطوائف المجون لكن أيضا في في, في إطار الحكمة نذهب بين قوم كفار ويسبوا السن الشيعي والشيع السن لأنه لا مصلحة من هذا أم تحذر النصراني من الشيعي ما وجه الكلام الرجل عنده طمات وبلاوي أكثر إذن ليس هناك مصلحة لهذا الكلام وإنما أسكت حتى لأن الشيعي وهو لا يعرف هذا هو, هو جميع المسلمين لكن إذا كنا بين قوم المسلمين فلا بأس من التحذير من الفرق الضالة على نحو يحقق المصلحة أيضا ويدفع المفسد وفي إطار الحكمة والحكمة ضلت المؤمن وكل ما كان من باب أو في إطار الحكمة فهو مقبول ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث ومن يؤتى الحكمة فقد وتي خيرا كثير قال في ختاب الفصل عن أيوب قال مرض أبو قلابة بالشام فعاده عمر بن عبد العزيز وقال يا أبا قلابة تشدد لا يشمت بنا المنافقون تشدد يعني أثبت لا يشمت بنا المنافقون يعني أنك لو لم تثبت لقال المنافقون يعني هذا من أهل العلم وأهل الفضل وهو يعني على هذا النحو هذا يقول لك على حرف المؤمنين بعضهم على ضع بعض وتعاونهم على البر والتقوى ومرعاة المقاصد الشريعة وبعد نظرهم في تحقيق المصالح وفي درء المفاسد أما الأغمار والجهال والصغار والصبيان مهما تلبسوا بالعلم فإنهم يقصرون عن فهم هذه المسائل فترى أحدهم لا يحسن بل يسيء في كل شيء حتى في مشيته بين الناس وفي سمته وفي وإن وافق السنة لكن الأمر في ساعة قد يكون الأمر في ساعة رجل يقصر السوبة إلى نصف الساقة ويعلم أن كل من يراه سينفر من هذا ويقول هذه السنة طيب بارك الله فيك ألا يصح منك أن تطيله بعض الشيء فيما لا يخرج إلى دائرة عنه، فتجعله فوق الكعب ولا تفتن الناس وتكون قصطة بهذا دعوة الناس وعدم التنفير منهم ما قولك في هذا لكن لا لازم أرفع السوب إلى نصف الساق وأحتج بالنص لباس المؤمن إلى نصف الساق طيب كمل النص فإن كان لابد فما أستمر الكعبين من أدفع في النار إذن أنا لا أفعل الحرام ولو قيل ما قيل لكن أرفعه لأن الناس لا يتحملون أن يروا رجلا لباسه في نصف الساق من تحت ومن فوق فتح صدره كالجماعة الذين يقول أي دين هذا وربما يعني ينفرون من الدين طيب لا بأس أن يعني يكون سمتي في إطار السنة وأيضا في الإطار الذي لا ينفر الناس ليس هناك إشكال هذه حكمة ولا ما هي حكمة؟ بل إن هناك مسألة أخرى وهي أن السلف رحمهم الله قال بعضهم وهذا في زمان التابعين وما زالوا يقولونه كانت السنة فيما مضى أن يكون السوب إلى نصف الساق والآن صار هذا يعني مسلك أهل الرياء ونحو ذلك بمعنى أن السلف من أصحاب النفر حين كانوا يقصرون ثوبهم كانت نواياهم صادقة ويتأسون بالنبي صعفلة وليس في قلبهم حزازة ولا حرج ولا مرض يسابون على هذا وفي بعض العصور وأنت ترى هذا لو تأملت فينا الرجل إذا كان ثوبه فوق الكعب فقد أصاب السنة وقلبه سليم والحمد لله فإذا قصر أكثر أكثر من كل أهل المسجد وهذا ظاهره سنة لكن باطنه ماذا باطنه رياء وعجب وكبر وتيه وأن كنت مصمما أن ترد كلامي فجرب بنفسك تعال إلى ثوبك وقصره شبرا، وادخل مسجدنا هذا غدا تجربة عملية وصل بين الناس وطبيعي عدم الخشوع ونحو ذلك حين تركع تنظر في كل أظافر وأصابع والثياب والجماعة نعم نتكلم كلامك إحنا بعيدون تنظر. فإذا نظرت ستجد الثياب كلها بالكاد عند الكعب يسلم صاحبه في الشيطان يقول لك ما شاء الله عليك أقصر ثوب في المسجد انظر للمتابعة انظر للديانة يا رجل ما هذا أنت ينبغي أن تسير على الأرض أنت تسير في السماء تسبح مع الملائكة طيب ماذا نفعك قصر السوب لقد دخل بك في باب الرياء والعج والكبر ثم بعد هذا تقف وتفرد نفسك وترى السوب يقصر كمان أكثر حتى لا يداعب ركبتيك والمظهر يدل على المخبر ولا بد فإذا كلمت أحدا صلع السواك وتجعله كما يفعل أهل السجائر ونحوها وتتكلم الكلام يخرج من أنفك كأنه تقول له أنت ما قرأت كتاب كذا والله ولا أنت قرأته لكنك سمعت عنه قرأت السنة لعبدالله بن أحمد والله هو ما قرأه وأنا أقسم لأني أعرف كثير من هؤلاء رجل كان يشتغل نجار مسلح ولا كان يشتغل مع احترامنا لكل هذه المهن لكن نحن نعرفه من قبل أن يتلبس بهذا لا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب نحن نتكلم كلامنا عرفه في بعض قومنا رجل كان أصلا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب ولم يدرس شيئا في المدارس حتى يدرس شيئا بعد هذا في العلم لكن أتته هذه الآفة وبدأ يتكلم بدأ يصنف يصنف الله يصنف تصنيف وهي فضائح في بالحقيقة يرفع المنصوب وينصب المرفوع جناية على اللغة وجنائية على الأدب وجنائية على البلاغة وتصنيف ليس فيه إلا يعني طول لسان في الهواء وقصر في الزنف لسان طويل متر ونص لسان القول اللي مش عارف النعسان في تشريح أبي حنيفة النعمان مبسوط إنه هو عمل يعني حاجة فيها في زم أبي حنيفة النعمة والرجل أصله معروف وفصله معروف جاهل ما يحفظ كتاب الله عز وجل ولا يعرف شيئا في دين لكن طول لسا أجمل شيء العنوان هو قضيح الكتاب والعلم عنوان طيب أنت ساعة تعمل في 30 كتاب في اليوم تكسير الزجاج على رأس من أراد الزواج مصنفه جميل كل تصنيف ومش مشكلة بأن نحن نتسب إن الحمد لله خطبة الحاجة تأخذ لها صفحة ونخرجها تحت، أنظر البخاري في كتاب كذا، أنظر مسلم في كتاب كذا، الحاجات اللي أنت ما تعرفها، وبعديها أما بعد كلمتين برضو في خمس ست سبع ورقات، لكن العنوان قرأت كتاب تكسير الزجاج على رأس من أراضي الزواج، نعم، كتاب في علم كثير، أنا شخصيا ما قرأته، نعم، هذه طريقة ولا لا يسلك هذه المسالك إلا أحد رجلين والله نقول هذا نصيحة، أستغفر الله وأشهد أن يعني ممن يقولون القول لمجرد النصيحة لإخواني أرجو أن نصدق فيها أحد رجلين إما رجل يعني مغموض في ديانته ونيته بلش ديانته أرجع مغموض في نيته هي ستؤدي نفس لكن حتى يكون كل كلام منضبطا مغموض في قصده بمعنى أنه يعيش في بيئة فيها ملتزمون كثيرون وفيها رموز كثيرون وفي قلبه نوع من الكبر والعلو يريد أن يكون شيئا ويرى أنه وسط هؤلاء سوف لا يكون شيئا قل لك لو جيت أقرأ متى أصبح كالشيخ فلان والشيخ فلان وأنا في قلبي عايز أكون رأس فيجن الطريق حتى يسبق هؤلاء جميعا طويلا فإذا قيل له إنها هنا طريقا يطعن في كل هؤلاء وبالتالي أنت بعد تصبح أول بدايتك تصبح الرجل الرابع في أول الخامس. ولو شدت حيلك في كتابين ثلاثة ناي تصنيف تكسير الزجاج والكلام ده تصبح الرجل الأول ليه لا تقولك والله هذا الطريق أقصر أقصر إلى مت أقصر إلى نجد نفسي فيه وهو يشتهي أن يزم وهذه بضعته لأن في قلبه شيئا كله لك فلان هذا جاهد فلان هذا ما يعرف شيء وفلان هذا كان يأتي عندي وكان يعني يحاول معي أن اتي لأدرس في البخاري وأنا اللي كنت رافض والله العظيم كذاب نعم والله كالذات. نعم لكن يكذب نحن في زمان مفيش الخليفة المهدي ولا في وزير لأمثال هؤلاء لو فيه نوع من الإسهال يتكلم من يتكلم يعني بما يتكلم مفيش نعم طيب إذن هذا أحد الرجلين يكون في قلبه شيء ويرى أنه لن يصعد ويعلو إلا من خلال مسلك من مثالك المبتدعة الذين يحل لهم زم الرموز وتحطيم الرموز والثاني للإنصاف رجل عنده ديانة لكن فيه غفلة الصالحين هذا كلام أجد لذيك عليه الجمهور من الباب الأول جمور هؤلاء وبعض هؤلاء من هذا الباب الثاني ونحن نتألم لهذا السبب رجل عنده ديانة ونشهد أنه عنده ديان ويظهر من سمته وأدبه أن عنده ديان لكن من أين أتي فيه غفلة الصالحين ما معنى غفلة الصالحين؟ يعني يخدع يخدع إذا قيل له السنة والسلف والأئمة رحمهم الله أعجبه هذا الكلام وكلنا يعجبنا هذا الكلام لكن عنده غفلة وهذا الغفلة كثيرا ما تكون في بعض الصالحين ما ينتبه إلى ما وراء هذا الكلام ما ينتبه إلى يعني ينظر من باب إن هذا من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل ولا ينظر من باب أن هذا طعن في رموز الإسلام لا ينظر أن هذه أنواع من الغيبة وأن هذا لا يجوز وأن هذا ليس فيه مصلحة في الحقيقة وأن مسلك السلف لم يكن يعني على هذا النحو تغيب عنه هذه المسائل ويكون همه مجرد ماس مع لفظ السلف وأحمد وسفيان وأيوب وابن سيرين ومالك ولك ما شاء الله وكتب شرح وصل الاعتقاد وكتاب ابن بطة وكتب طيب يا جماعة والكلام ده كله ما عرفه أهل العلم أما أنهم عرفوه الجواب عرفوه. طيب ولماذا لم يفعلوا معه هذا الكلام لأن هذا ليس المسلك لا أعرف في حدود علمي شخصية ثالثه أو صنفا ثالثا ينتسب إلى هذه الثرق المبتدعه إما أن يكون في نفسه شيء ولا يظهر هذا الشيء من الدخل إلا إذا يعني كان مع جماعة قليلة زي واحد عايز يبقى مدير فيقال له تعالى أدخل في شركة البترول البترول ده فيها عامة مائة ألف مهندس ومحاسب ومجلس إدارة وكام وكيل وزارة متى أصله يوم يعمل إيه روح يفتح كشك كشك يكتب لصاحبه فلان ويعمل كذا رئيس مجلس إدارة الكشك اللي هو المط صحيح هو صادق هو رئيس مجلس إدارة الش وصاحب ومدير ومشرف والعضو العضو المنتدب وفي الحق هو يكسب أكثر وأنا لو كان يشتغل في في وزارة البترول مش مشكلة يكسب يخسر لأنه هو أهم أن يكون رئيس ويجيب واحد يعمل له مدير مكتبه والناس قبل ما تدخل ويا باشا هو عايز دي هو يبحث عن هذا وطول ما كان في وسط الجمهور ما كان يجهد باشا أبدا كيف يغفير باشا لما يحس أنه هو وجماعته كلهم عشر اثنشر واحد كلام أرجو أن يكون واضح أما الثاني فلا الله أن يردها الثاني الذي فيه ديانة لكن فيه غفلة إذا يعني سبقت له الفصل يرجع إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يرجع من هؤلاء من كان على هذه الشكيلة وأن يعني أما الأولون على نفسها جنة براقش نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد والصدقة في القول والعمل إنه لي ذلك والقادر عليه هذا أسئلة الفرق بين الزنديق والفاسق بينهما فرق الفاسق مسلم لكنه عاصي اما الزنديق فمرتد الزنديق يقتل لو ان للدين من يحرصه واما الفاسق فهو مسلم اخ لنا وينفح ويرشد وليس كالزنديق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم